للسلوك الصحيح في المحافظة على البيئة والابتعاد عن السلوكيات السيئه فما هو دوركم في هذا المجال في قاعة البرعم الفكرة نطبق مشروع مدرستي مسؤوليتي وهذا المشروع برعاية صاحب السمو الملكي وزير التربية والتعليم وتم تدشينه بالعام الماضي في مدرسة الرياض بحضور سعادة مدير عام التربية والتعليم عبد عبدالله الثقفي. هذا البرنامج يطبقه في القاعة لكل طالب مهام يقوم بها في تنظيف الفصل والمكان الذي يجلس فيه فطالب ينظف بالمكرسة والطالب الآخر الطاولة يتعاونوا جميعا بحيث يكون هذا الفصل مثل غرفة المنفي في المنزل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 أو حافظة للطعام مقسمة ثلاثة أقسام قسم يضع فيه الطالب الحليب مع سندويش القسم الآخر ثلاث حبات تمر مع نوع من الفاكه القسم الثالث يضع فيه نوع من الخضار بكميات قليلة على حسب سن الطالب وقدمت هذه من أول يوم والحمد لله كانت رائعة جدا والأسر استفادت منها استفادة كبيرة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 وكذلك تجهيز الكتب وتجهيز الطاولات والكراسي الأوراق المناديل جهزة للطالب كل شيء يكون جاهز للطالب بالإضافة للنظافة الدورات المياه نحرص يعني حرص شديد على نظافتها أستاذ أحمد من خلال هذه القاعة التي تحاور فيها طلابك ألا يعلمون بأن الطالب أو الإنسان على هذه الأرض هو عنوان وطنه هو عنوان دينه أكيد كلنا نخدم وطننا ونخدم ديننا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 بردو التفكير. التفكير نعم نعم. هلا كلمة أخيرة أستاذ أحمد للأباء والأمهات لأي إنسان يستمع إلينا الآن لكي يحافظ على بيئته في هذا الكون. والله رسالتي للأباء دائما ما أرددها ابنك هو كنزك ورأس مالك تاجر بصحته وتاجر بالبيئة التي يعيش فيها ويسكن فيها.